الآيات. قال رحمه الله وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة فإن قلت ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصافات قلت إما أن تدل على ترتب معانيها في الوجود كقوله يا له فزيابة للحارث الصابح فالغانم فالآيبي كأنه قيل الذي صبح فغنم فآب وإما على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوه كقولك خذ الأفضل فالأكمل وعمل الأحسن فالأجمل وإما على ترتب موصوفاتها في ذلك كقوله رحم الله المحلقين فالمقصرين فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساق أمر الفاء عاطفة في الصافات فإن قلت فعلى أي هذه القوانين هي فيما أنت بصدده قلت إن وحدت الموصوف كانت للدلالة على ترتب الصفات في التفاضل وإن ثلثته فهي للدلالة على ترتب الموصوفات فيه بيان ذلك أنك إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكة وجعلتهم جامعين لها فعطفها بالفاء يفيد ترتبا لها في الفضل إما أن يكون الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة وإما على العكس وكذلك إن أردت العلماء وقواد الغزاة وإن أجريت الصفة الأولى على طوائف والثانية والثالثة على أخر فقد افادت ترتب الموصوفات في الفضل أعني أن الطوائف الصافات ذوات فضل والزاجرات أفضل والتاليات أبهر فضلا أو على العكس وكذلك إذا أردت بالصافات الطير وبالزاجرات كل ما يزجر عن معصية وبالتاليات كل نفس تتل الذكر فإن الموصوفات مختلفة انتهى كلام الزمخشري في الكشاف قال مقيده عفى الله عنه وغفر له كلام صاحب الكشاف هذا نقله عنه أبو حيان والقرطبي وغيرهما ولم يتعقبوه والظاهر أنه كلام لا تحقيق فيه ويوضح ذلك اعتراف الزمخشري نفسه بأنه لا يدري ما ذكره هل هو كذا أو على العكس وذلك صريح في أنه ليس على علم مما يقول لأن من جزم بشيء ثم جوز فيه النقيضين دل ذلك على أنه ليس على علم مما جزم به والظاهر الذي لا يلزمه إشكال أن الترتيب بالفاء لمجرد الترتيب الذكري والإتيان بأدات الترتيب لمجرد الترتيب الذكري فقط دون إرادة ترتيب الصفات أو الموصوفات أسلوب عربي معروف جاء في القرآن في مواضع وهو كثير في كلام العرب ومن امثلته في القرآن العظيم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 الذي هو كونه من الذين آمنوا لا ترتب له على ما قبله إلا مطلق الترتيب الذكري ومن ذلك أيضا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء الآية كما لا يخفى أن الترتيب فيه ذكري وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ومن أمثلة ذلك في كلام العرب قوله إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ورب المشارق لم يذكر في هذه الآية إلا المشارق وحدها ولم يذكر فيها المغارب وقد بينا في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب وجه اختلاف ألفاظ الآيات في ذلك فقلنا فيه في الكلام على قوله تعالى ولله المشرق والمغرب ما لفظه أفرد في هذه الآية الكريمة المشرق والمغرب وثناهما في سورة الرحمن في قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين وجمعهما في سورة سال سائل في قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب وجمع المشارق في سورة الصافات في قوله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق والجواب أن قوله هنا ولله المشرق والمغرب المراد به جنس المشرق والمغرب فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي مئة وستون